تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبل وكوأي يكون أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات وطبقات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فوق واجع البصر كرتين ينقلب ليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين جَذَنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ نَمُوذٌ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا كاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها النذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتموا إلا في ضلال و قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحوا لأصحاب السعير إن الذي جو نربهم بالغيب لهم مغفرته وأجر كبير وأصر قولك. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليهن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 ابنيهم فكيف كان مكير اولم يروا الى الطير فوقهم صانعوا يقبض ما يمسكهم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 بللَجُ في عتُوٍ ونفور أثمن يَمْشِي مكبا على وجهِهِ أَهْذَأ يَمْشِي سويا على صراط مستقيم قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَبَصَارَ وَلَفْئِدَةٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 Tecrübelerinizi, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, فَمَنْ يُدِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ لَّدِينِ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ رَبِّ